La ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammed rasulullah, aleyyhi salatu la. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammed rasulullah, aleyyhi salatu la. Aleyyhi salatu بسم الله بدأت كلامي وصلاة وسلامي بسم الله بدأت كلامي وصلاة وسلام المضلّل بالوامم محمد رسول الله المضلل بالوامم محمد رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن أساءت فحملوني أو أعطت فعذروني. إن أساءت فاحملوني أو أعطت فعذروني. ما في هذا. لا يبقى إلا الله، يسنا ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. عليه الصلاة الله عليه الصلاة الله Resulullah aleyhi salatullah aleyhi salatullah رسول الله عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله لا اله Muhammed الله محمد الله عليه الله